هذا سائل من السودان يقول يوجد بعض المتمردين الذين يخرجون على الدولة فهل يجب علينا الالتحاق في الجيش لقتالهم علما أنه يوجد جيش وتوجد خدمة إلزامية وهم بعيدون عن منطقتنا الجواب هذا الأمر من اختصاص ولي الأمر وتوجد هيئات في الدولة يوجد أناس من اختصاصهم المساجد والأوقاف ويوجد أناس من اختصاصهم التربية والتعليم ويوجد أناس من اختصاصهم الماء والمجاري ويوجد أناس من اختصاصهم الجيش والدفاع عن حياظ ال الوطن والبلد ومختلف الاختصاصات توجد في البلد وتوجد كذلك خدمة إلزامية يخدمها المر في وقت معين إذا بلغ إلى سن معين فالذهاب والتطوع في مثل هذه الأمور لا يشرع لك أن تذهب وتتطوع في مثل هذا الأمر الظاهر وإنما إذا كلفك ولي الأمري بمثل هذه الأمور فلا تنكس وإنما تطيع ولي الأمر تطيعه بالمعروف هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم